اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اذا زلزلت الارض زلزالها وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنْسَانُ مَالَهَا يُومَئِذٍ تُحَدِّثُ أَخْبَارَهَا بِأَنَّ رَبَّكَ أُوْحَى لَهَا يومئذ يصدر الناس أشداء ليروا يرو أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 أنتم عابدون ما اعبد لكم دينكم ولي دين الله اكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الله سمع الله لمن حمده اللهم يا من على العرش استوى يا من خلق فسوّى يا من خلق فسوى وقدر فهدى وقدر فهدى واعطى كل شيء خلقه ثم هدى يا من اضحك وابكى يا من اسعد واشقى وامات واحيا يا من شق البحار وأجر الأنهار وكور الليل على النهار وكور النهار على الليل اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت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 واجعله الوارث منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا مبلغ علمنا ولا الى النار مصيرنا واجعل اللهم الجنه هي دارنا وقرارنا ومستقرنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم فرج هم المهمومين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 مريضا أو لديه مريض اللهم اشفه واشف مريضه اللهم اشفه واشف مريضه اللهم اشفه واشف مريضة, مريضه برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اجعل والدينا من أسعد السعداء اللهم اجعل والدينا من أسعد السعداء اللهم من كان من والدينا مهموما ففرج همه اللهم من كان من والدينا مغموما فنفس غمه فنفس غمة. اللهم اجعلهم من اسعد السعداء اللهم لا تجعلنا ممن يعق فيعق او يهجر فيهجر يا رحمن يا رحيم اللهم من كان من والدينا حيا فاطل عمره سأتئ العمرة واحسن عمله ورزقنا وإياه حسن الخاتمه ومن كان من والدي تحت اطباق الثرى ومن كان من والدينا تحت اطباق السرى تحت اطباق الثرى اما او ابا, أما أو أبا فاللهم رحماك رحماك به اللهم اجعل قبره روضة من رياض الجنان ولا تجعله حفرة من حفرة النيران اللهم اغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس اللهم جاز والدينا بالحسنات إحسانا وبالسيئات عفوا وغفرانا اللهم املأ قبرهم رضا وسوءا ونورا وحبورا ونورا وحبورا اللهم مد لهم في قبرهم مد بصرهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله يا الله يا رحمن يا رحيم يا غفور يا ودود يا جواد يا كريم اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا من النار اللهم اعتق رقابنا ورقاب ابائنا وامهاتنا ومعلمينا وجميع المسلمين من النار برحمتك يا ارحم الراحمين اللهم انصر اخواننا المسلمين المستضعفين في كل مكان اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم اللهم ارحم ضعفهم اللهم ارحم ضعفهم داو جراحهم اشف مرضاهم عشف مرضاهم تقبل شهداءهم ارحم موتاهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم يا عزيز يا جبار اللهم يا عزيز يا جبار عليك بالكافرين المعتدين عليك بالكافرين المعتدين اللهم لا ترفع لهم راية ولا تحقق لهم غاية ولا تحقق لهم غاية بعزتك يا عزيز يا جبار ربنا آتنا في الدنيا حسنه وفي الآخرة حسنه وقنا عذاب النار وصل اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين